والتبعوا ما تتلشى الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحرة وما أنزل على الملائكة بباب لها روت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منه ما ما يفرقون به بين المرأ وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله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 وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَادَّكْثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى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 ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهوان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 إذ بَتَلَأِ بَرَاهِمَ رَبَّهُ بِكَلِمَةٍ فَأَتَمَّهُ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِ قَالَ لَا يَنَاوَلُ عَهْدِ الْضَّارِيِّ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلْنَاسِ وَأَمْنَهُ وَاتَّخِذُوا وَاتَّخِذُوا مِمَّ قَامِ إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَهَدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَطْهِرَ بَيْتِهِ أَطْهِرَ بَيْتِهِ لِت